دعوات مختلفة ويقرأ هذا في أكثر الأوقات إلهي نرجو رحمتك ونخشى عذابك دعاء الإيمان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم احفظنا إيماننا من الشيطان الرجيم في جميع عمرنا سيما من سلبيه وقت نزع ببركته العظيم وبخُلُق رسولك الكريم برحمةك يا أرحم الراحمين من على قراءة هذا الدعاء يختبى بالإيمان اللهم يا بلي الإسلام مسكنا بالإسلام حتى نلقاكه دعاء تجديد إيمان سنا الله الرحمن الرحيم آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت وبالقدر خيره وشره من الله تعالى والحساب والميزان والجنة والناه حق كلها والله تعالى واحد لا من طرق لا من طريق العدد ولكن من طريق أنه لا شريك له لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد دعاء الإيمان بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله المرجود بكل زمان. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله المعبود بكل مكان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله المعروف بكل إحسان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله المذكور بكل لسان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله كل يوم هو في شمل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله آمين آمين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوار ما من شر الشيطان يا قديم الإحسان يا غفور يا غفوان برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمع يا الله يا الله دعاء لحسن الخاتمة والإيمان اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثراب وخير حياتي وخير الممات وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلا من الجنة آمين اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوانعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات الأولى والدرجات الباطنه والدرجات الأولى من الجنة اللهم إني أسألك أن تبارك لي في سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلق وفي خلقي وفي محياي ومباتي في عملي اللهم وتقبل حسناتي وأسألك العلا من الجنة وفي هذا الدعاء ثوائل عجيبة لمن قرأ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعلني نورا وفي قلبي نورا وفي عقلي نورا وفي سمعي وفي بصري نورا ومن فوقي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا اللهم زدني نورا وأعطني نورا واجعلني نورا يا نورا بنور ذاته وصفاته وحب حبيبه وسر كتابه بحرمتي نوري محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا رب الله من قرأ الفاتحة ألفاً ويقرأ على كل مئة هذا الدعاء يحصل كل ما يريد اللهم إني أسألك فتحا مبيناً ونصراً عزيزاً وصفحاً جميلاً بحرمة فاتحة فتوحة مفتوحة إن علمه أم الكتاب لدنية اطلاعية على رصولها في الغيب الله لطيف لعباده يريد من, من يشاء وهو القوي العزيز ويقرأ على كل مئة هذا الدعاء على رواية بسم الله الرحمن الرحيم فاتحة الكتاب وانفتحت الأبواب الصلاة ورافعة درجتي للألباب وناطقة بحكمة وفصل خطابي ومحصلة لأجل الجزي لي وحسن ثوابي لا إله إلا الله الغفور التواب لا إله إلا الله مقلب القلوب والأبصار وراقٍ حجاب عن كل متصوفين أبائنا اللهم يا من نزل القرآن الجامع لجميع الحكم والشفاء ويا من فتح كتابه سبع من النفان وله العظمة الكبرياء أسألك يا من له الهقوبية الكاملة والقدرة الشاملة والرحمة البالغة للعامة والعناة الجميلة وله العبادة من أهل السماوات والأرضين وهو مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهتنا صراطاً قويماً سبيلا مستقيما. ويسر لنا تصريح الفؤاد وتحصيل المغادر يا كريم يا جواد يا رب العباد اللهم ارفع عنا ما نزل من خزينة قطاعي والقدر بحمرة ثورة فاتحة التي انزلت على سيد البشر صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما يقرع بعد تمام ألف هذا الدعاء اللهم يا صانع الأصوات يا مجيب الدعوات يا عالم السجر والخفيات بحق سورة الفاتحة والبقرة والبنآن وبحق كافها يا عين صاد وبحق سورة الفاتحة اقض حاجته في هذه الساعة برحمتك يا أرحم الراحمين خاصة آية الكرسي نقرأ مرة جميع لجميع المعداته بعد التمادي يقرع هذا الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم آمين من كل شيء خائف منك فيأمل كل شيء وخويف كل شيء منك آميني مما خاطر وأحدر على كل شيء قدير يا ستارطني لسترك الب في سترته به على ذاتك فلا عين تراك ولا يد تصل إليك وصلى الله على سيدنا محمد آله وصحبه وسلم رحمتك يا أرحم الراحمين دعاء نقرأ بعد تلا ياسين يا إلهي يا صدي من عندك ندي وعليك مؤتمدي يا ناصر يا معين بحرمة إياك ناضج وإياك نستعين أعني على كل حال بحوة لقطوتك يا معين يا رحمان وبحرمة سورة أسين وبحرمة صلى الله عليه وسلم وآله أجمعين تعاء يقرأ عند سورة آخر البحار اللهم إني أسلك بأسمائك يا مؤمن يا محلم يا مزيين يا ربي اقل حاجتي لحرمة محمد حاتنا من صلى الله عليه وسلم وفي حرمة سورة يا الله يا غفور يا ستار يا شكور يا مالك لا يرعب يا عزيه لا يمان يا قوائم لا يزال يا أهل لا ينسى يا باقيا لا يفنى يا أعظم كل عظيم يا من هو في سلطانه قبيل يا من هو في عزه لطيف شريف يا من هو عليه يتوكل المتوكلون يا من إليه يلجأ الملتجئون اقر حاجتي بحرمة سورة الدخان يا الله يا ربي يا حي يا قيوم اقل حوائجي وحوائج جمع المسلمين بحرمة محمد صلى الله عليه وسلم وآله الأجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين من قرأ سورة الإخلاص ألفاً وفي كل مئة هذا الدعاء كفاه من ولقه الأعداء والبغاة وغيره من الجبابرة بسم الله الرحمن الرحيم الفعال في الأذور كلها الله نصنع على سيدنا محمد صلاة تصل إلى فلان تحذفه حثفا يا قبيل يا قاهي يا عزيز يا ذا الانتقام يا ذا البطش الشديد. يا سيدي الذي لا طاق من طاقته كل عبدي من فلان يحطج جليله أمينك ارفعك مطاع في سماء وآتك منزله كرامتك الناصر لأمرياك ألبدن اللهم من يترعو ويهت اركانه يا قوي يا قبيل ya Allah, Ya Allah, İhabbil Hıl'ı Aleyhisselam.